لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أملكت مالا لبدا سب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين؟ فَلَنْ قُتِحَ لَعَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَعَقَبَه فَكُّ رَقَبَه أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مسغبه یتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه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 والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ سَمُودُ بِطَوَّاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقية فكذبوه فعقرها فذم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها وَلَا يَخَافُ قُبَانَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وما خلق الذكر والأنفا إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فأ أرتم نارا لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وترى الذي إِمَّا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا يَرْضَى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى